وقتلاف في الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرّياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق